الحمد <سؤال> لله رب العالمين وَالْمَوْعِظَةِ الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا بِمَن المستقيم عَن الذين عليهم وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ I will be Very